الله أ ك ب ر ا ل ح م د لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين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 الحمد لله فاطر ِ السماوات ََِّ و َ ا ل ْ أ َ ر ْ ض جاع َِ للملائكه ِ ا َََِْ ة رسلا ً أ اولي ِ أ َ ج ْ ن ِ ح َ ة ٍ مثنى ََْ و َ ث ُ ن َ ا ث َ ورباع ٍََُ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 ه و س و ع ز ز ي الحكيم يا ي أ ه النابلسي ا س اذكروا نعمة ل ل ع ل ي ك م من ا ل ا س ل ر ا م ل ه فأنا ف ت ؤ موسوعه إ ن يكذبوك ك ذ ب فقد النابلسي م ك للعلوم ى ا ل ه ت ر ج ا أ ر الاسلاميه فلا تغرنكم ا ل ح ي ا ة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إ ن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إ ن م ا يدعو ح ز ب ه ل ي ك و ن و ا من أ ص ح ا ب السعي االذين كفروا لهم ع ذ ا ب شديد والذين آ م ن و ا عملوا صالحات لهم م غ ف ر ة و أ ج ر كبير افمن من زين له سوء عمله فراه حسنا ف إ ن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن ا الله عليم بما يصنعون والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إ ل ى بلد ميت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 إ ل ي ه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد وبكر اولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم ث م جعلكم أ ز و ا س و م ا ت ح م ل م ن أ ن ا ب ل تضع إ ل ا ب ع ل م ه و م ا يعمر من معمر من و ل ا ينقص من عمره إ ل ا ف ي ك ت ا ه إ ن ذلك على الله يسير <الله>